Zayna li winta barqak ala jathara nahriyam bilkhair ya sa'ad fa'al laka ya ba'al insana hay ma shafat mahya ذكرا وتبسم ما جرى اشعارا والهجوس اللي تناشب صدري لا ننسيك على عجد لا جات حما الهاله ارز مخراج جنيت كل ما جاوا قد ما خالفتهم من ورا والاخلاجه اللي كوا جرحناك المضرا اتصاب برق بطغى جفا حتى غدك ما لا واشر بوضلال Hvala.